غَطَّهُ الْعِزَّةُ بِالِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ لِسُلْمِهَا نَادٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمۡ عَذَابٌ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلۡتُم مِّن بَعۡدِ مَا جَآءَتۡكُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ فَعَلَمُواْ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَقُضِىَ ٱلۡأَمۡرُ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 الذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و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 وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ إِنَّهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ بِقَتْ اعمالهم في الدنيا والآخره واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولائك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ما يَقُولُنَّ قُلِ الْعَفُوَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُؤْثِرُوهُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ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 ائك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذن ويبين اياتي للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله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 فَلَهُمْ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ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 وقد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها مثل ذلك فان اراد فصالا ان ترضوا منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتقون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 فِيكُمْ عَلِمَ اللهُ انكم ستذكرونهم ولكن ولكن لا تواعدوهم سرا الا ان تقولوا قولا معروفا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 اَمَ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ قد فرضتم لهن فريضه وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده نكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسا وَالفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا سَيَتَنَ لِأَزْوَاجِهِم مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ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 وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت في سكينه من ربكم وبقيه وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لایه لكم ان كنتم مؤمنين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 معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هزمهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء